بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد الباحثين عن رضاه والصلاه والسلام على نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وصحبه ومولاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر رجب من سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة وألف من الحجرة النبوية نعقد في باذن الله تعالى الدرس الأول من دروس في الفيه ابن مالك في النحو ابن مالك الاندلسي أندلسي رحمه الله في جامع الزهراء في مدينة البخيرية وفي أوله نسأل الله العظيم وهو الحي القيوم القريب المجيب ان يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا مفيدا وان يعم بنفعه وان يرزقنا فيه جميعا الاخلاص والتوفيق والسداد والتحقيق اللهم امينه ويرحم الله عبدا قال امينا اما عموم الدرس يا اخوان فكما سمعتموه وقراتموه فتح الفيه ابن مالك فالدرس فتح لالفيه ابن مالك وليس شرحا والفتح يعني الشرح المختصر جدا لا لفهمها ولكن لاعانه حفاظها او من يريد حفظها يعينهم على فهم وترتيبها وتقسيمها ومضامين الياتها ولذا لا نعنى بشرح كلماتها ومسائلها ولكن نعنى بما يأتي الاول قراءتها والثاني بيان الفاظها وما يهم من اختلاف مستخفه في ذلك الثالث مضامين الابواب والابيات نبين المسائل التي في الباب اجمالا ثم نبين عما يتكلم كل بيت دون شرح الرابع ما نقد من أبيات الأسنية أو الفاظها الخامس ضبط ألفاظها المشكلة وخاصة التي في أواخر الأبيات المقيدة أي الساكنة توضيح الكتب يكون على ثلاثة أنواع فتح وحل وشرح فتح وحل وشرح فالفتح ما سبق فيعنى جفراءة الألهية وضبط الفاظها وبيان مضامين ومحتوى كل باب وبيت تريدون تريدون مثالا مثاله مثلا قول ابن مالك بالجر والتموين والندا وال ومفتزل للاسم ميزه حقا فنقول ذكر ابن مالك في هذا البيت العلامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف وقوله ميزه هو لفظ الابرازه الاخيره للالهيه ولفظ الابرازه القديمه تمييز الحفل هذا هو الفتح اما الحد ويسمى الفك ويسمى في المنظومات النثر وهو نثر النظم اي تحويله من نظم الى نثر بلفظ اوضح واقرب مثاله البيت السابق مثلا نقول فيه اي ان ميز الاسم عن الفعل والحرف يحصل لقبوله الجر والتنوين والنداء وال وكونه مسندا إليه نحو مررت برجل وهذا رجل ويا رجل والرجل وجاء الرجل هذا هو الفك أو الحل وأما الشرح فهو توضيح مستوى الألفية لبيان ألفاظها ومسائلها والتمثيل لها وما يحترز بها منه وبيان الخلاف ومناقشته والترجيح مثاله قول ابن مالك السابق نقول فيه ذكر ابن مالك ان الاسم يتميز عن الحلف عن الفعل والحرف بخمس علامات الاولى قبول الجر والمراد بالجر هنا علامة الجر وهي الكثره التي يجلبها عامل جر نحو قررت برجل فرجل عليه كثره جلبها عامل جر وهو حرف الجر الباف العلامه الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه والفتح والحل والشرح كلها على ثلاثه أنواع منها ما يكون مختصرا أي موجدا ومنها ما يكون وسيطا أي متوسطا ومنها ما يكون وسيطا أي متوسعا فقدمت بهذه المقدمة لكي يعرف من مراد في قولنا فتح ألفية ابن مالك وهو العناية بالامور الخمسة المذكورة آنفا دون الشرح ولا يعقل أن تشرح ألفية ابن مالك في خمسة أيام ودرس كما وعد في عشرة دروس. في خمسة أيام اي سنحاول أن ننهي بإذن الله في كل يوم قرابة مئتي بيت؟ ومن فوائد مثل هذا الدرس إسماع الألفية كاملة والإسماع من وسائل التعليم المعروفة قديمة وينبغي أن تحيي حديثا لأنها من أهم ما يضبط العلم من أفواه أهله والاسماع هو أن يقرأ الشيخ الكتاب كاملا على الطلاب وهم يضبطون كتبهم مع التنبيه على بعض الألفاظ فيما يختص بضبط الله وقد راى اقائم بناء على اقتراح مني ان يعطى من واظب على مجالس السف والاسماع وثيقه لحضور مجالس اسماع الالفيه وقديما كان يعطى الطلاب مثل هذه الشهادة كما يعطون شهادات الإجادة وأما الإجادة بالألبية فمن أرادها فإني أمنحها بالسند بشرط أن يحفظ الطالب مئة بيت من أولها ومئة بيت من آخرها فمن أراد ذلك فليسجل اسمه لكي يعطى موعدا ليسمعها منه. هذه المقدمة أيضا يا إخوان أحب أن نعرف بابن مالك فكلنا يعرف ابن مالك وكلنا لا يعرف ابن مالك نعرف أنه عالم نحوي عظيم وله ألبيض ابن مالك ما بعد ذلك لا يكاد أحدنا يعرف عنه شيئا فنأخذ لو تعريفا موجزا عنه اداء لشيء من حقه هو محمد بن عبد الله بن عبد الله ابوه عبد الله وجده عبد الله جمال الدين ابو عبد الله المعروف بابن مالك الاندلسي الجياني مولدا الدمشقي وفاتا فولد في جيان في الأندلس الله سنة 98 و 500 على أرجح الأطوال وتوفي اتفاقا سنة 270 و 600 فعمره على ذلك كم؟ نعم أربع وسبعون فهو من علماء أن يا إخوان السابع سابع نعم 276 مئة يكون العلماء قرن السابع قرن العلم والعلماء نشأ ابن مالك في مدينته التي ولد فيها جيا وتلقى فيها مبادئ العلوم وابن مالك قليل الكلام عن عائلته وأبويه فلا نعرف شيئا عن ابويه ولا عاد الى الاندلس بعد ان هاجر منها فلعل اباه ممن قتل في معركه العقاب سنه تسع وستمئة التي هزم بها المسلمون امام النصارى فإن صح هذا فقد يتم عمره احدى عشر سنه ومن عادة الأرامل في تلك العهود أن ترسل ناءها لطلب العلم وهذا الذي حدث فقط طلب الممالك العلم في جيال على شيخها ومقرئها ونحويها أبي المضفر هذا ابن محمد الكناعي النبلي ويغلب على الظن أن أمه ماتت وهو في نحو العشرين سنة ثم سهل عليه ترك جيان وترك الأندلس والهجرة إلى المشرق الإسلامي وذلك مع بداية غزو النصارى لها وسقوط البلدان بلدة إثر أخرى فغادر جيان ومر بإشبيرية وفيها جلس في حلقة عالمها النحوي الكبير أبي الاستاذ ابي أبي علي عمر ابن محمد أشلوبين الأشبيبي واصل مسيره فمر بمصر ثم في جازي حاجة ثم توجه إلى الشام واستقر فيها إلى أماته ويترجح أنه هاجر إلى المسطق الإسلام وقرابة عشرين وستمائة وعمره قرابة 220. وعشرين ودخل دمشق سنة خمس وعشرين وستمائة وعمره سبع وعشرون وأخذ في دمشق عن أبي صادق المخزومي وأبي الفاضل ابن أبي الصقري القرشي والنحوية الكبيرة أبي الحسن على الدين السخاوي ثم ارتحل من دمشق إلى حلب. قرابه سنه ثلاثين وستين فلازم نحويها الكبير المشهور ابن يعيش موفق الدين ابن يعيش الحلبي ثم لازم تلميذه النحوي البارع ابن عمرو الحلبي ويظهر انهما اعجبا به كثيرا فرشحاه للتدريس والامامه في المدرسة السلطانيه في حلب وهي اكبر مدرسه فيها جامعه فبرز نجمه وطال مقامه في حلب وتصدر للتدريس والتاليف ومما الفه في حلب وهذا يهمنا منظومته الطويلة الكافية الشافية في النحو وقرابه في ثلاثه الاف بيته وهي أصل ألفية بقي في حلب قرابة ثمانية عشر عاما وفي قرابة سنة ثماني وأربعين وست مئة ابن مالك من حلب إلى دمشق وارتفعت مكانته عند الملك الأيوبي الناصر صلاح الدين يوسف وفي سنة سبع وخمسين وستمائة عزم أهلاكه على غزل مصر لأن ملكها الناصر رفض الدخول في طاعته ففر الناس من وجهه إلى كل مكان ومنهم ابن مالك الذي فر إلى حماه وفي السنة التالية انتصر المسلمون على الثر بقياده قطز المملوكي وقتل الملك الناصر فاستولى المماليك على الشاف وقضوا على ملك الأيوبيين هذا ملك حماه الذي رغب ابن مالك في البقاء عنده خمس سنوات حتى تستقر الأمور وفي حماه في ذلك الوقت ألف ابن مالك أنفيته التي سماها الخلاصة في النحر وفي قرابة سنة ستين عاد بن مالك من حماة إلى دمشق وبقي فيها إلى وفاته عالبا من الدنيا تحترمه العامة والخاصة وتكاثر عليه الطلبة وصار شيخ المدرسة العادلية وهي أعظم جامعة في ذلك الوقت العادلية الخضرة لقسم القراءات والعربية مؤلفاته ابن مالك ألف في علمين عظيمين في القراءات والعربية أما القراءات فألف فيها منظومته التي سماها المالكية في القراءات لأله في بيت على نظام الشاطبيه في القراءات وسمها المالكية نسبة إلى عائلته التي تنتزب إلى مالك وهذه الموضومة محققة وستطبع قريبا إن شاء الله وأما في هذا فله كتب كثيرة جدا أشهرها ألوية ابن مالك وأعظمها كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المطاقب المعروف بالتسهيل فهذا أعظم كتب ابن مالك فيه عظمه ابن مالك وعلمه الغزير وتجربته الفزة الطويلة في التدريس، وقد شرح ابن مالك وتوفي قبل أن يكمله وهو مطبوع مكانته ابن مالك نحوي لغوي مقرئ كانت في والتصريف بحرا متلاطما وفي اللغه اليه المنتهى وفي القراءات ثبتا حافظا كان ذا دين متين صادق اللهجة كثير النواصل حسن السمع موفور العقل وكان نظر الشعر عليه سهلا رجزه وطويله ومما يدل على تعظيم الخاصة له بل العامة أنه كان إذا صلت العادليه لأنه كان إمام المدرسة يشيعه قاضي القضاه أبو العباس ابن خلكان إلى أن يصل إلى بيته عظيما له وكان تلميذه الإمام النووي أي تلميذ مالك يقول يقول عنه شيخنا جمال الدين ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو إمام أهل اللغة والأدب في هذه الأعصار بنا مدافعة وبالغ تلميذه أبو الحسين علي شرف الدين ابن محمد ال راوي صحيح البخاري فلقبه بشيخ الاسلام هذا ما يتعلق بتعريف السريع لابن مالك اما هذه الالفيه العظيمه المباركه فاول ما نتكلم عليه على اسمها ما اسم هذه الالفيه الذي اطلقه مالك عليها فنقول سماها في للنحل ولذلك قال في اخرها وما بجمعه عنيث قد ثبت نظما على جل المهمات اجتمد احصى من الكافيه الخلاصه كما اقتضى رضا بلا خصاصة وقد اشتهرت الخلافة بألفية ابن مالك أو بالألفية في حياة ابن مالك لأنها ألف بيت من مزدوج الرجل وقد أشار ابن مالك نفسه إلى ذلك فقال في أولها وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية وأما عدد أبياتها هي بيتان وألف بيت تتم ألفا مع البيت الذي قبله في البيتين اللذين طرعناهما آنفا وبعدهما بيتان فيهم الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله وصحبه ابن مالك كما تبق ألف ألفيته هذه في حماه شرف الدين حبة الله البارزي الذي يقول نظم الشيخ جمال الدين الخلاصه الألفية بحماسه عندنا برسم اشتغالي فيها وكنت شابا وخدمته وقد رايت ضرك خدمتي له وكان ذلك قرابة سنة ستين وستمائة والفية ابن مالك خلافة منظومته الطويلة الكافية الشافيه التي ألفها في حلب وقد قال في آخرها كما قرانا أحفظ من الكافية الخلافة أي أحفظ هذا النظم أحصى من المنظومة الطويلة التي سميتها الكافية الشافية أحصى منها خلطة أما الكافية الشافية فقد شرحها ابن مالك وعلق عليها تعليقات ونكت موجودة في بعض المخطوطات وواضح من هذه الإصلاحات والتعليقات أن ابن مالك كان يحاول أن يصلح فيها إصلاحات كثيرة وكان هذا من, من عادته أنه إذا ألف كتابا كان يقرأ عليه وكان يغير فيه ويزيد ويصلح فلهذا كان لأكثر كتبه أكثر من ومن ذلك الأنفية كما سياتي فعندما تكاثرت هذه التعليقات وهذه الإصلاحات ولاحظ ابن مالك ان فيها قصورا حاول ان يسدده وان يغير وان يبدل فيها ثم لاحظ أن هذه المنظومه لم تنتشر ولا يعرف انها انتشرت بين طلبه العلم ولا بين طلاب العربيه ربما كان ذلك للقصور الذي فيها قصور العلم الذي فيها ولطولها فاراد ان يقوم بعمل يصلح فيه القصور الذي يراه في المنظومة الطويله واي تخلل من الطول الذي منعها من الانتشار فعندما توافرت له الظروف في حماه وقد فر الناس من هناك وانشغلوا عن العلم وطلب النجاح وصرف العلماء وانصرف الطلبة عن ابن مالك وجد الوقت الكافي لتأليف ألفية ورب ضارة, ضارة موتعة فهذا هو السبب الحقيقي لتأليف الألفية ما كان يراه ابن مالك من قصور في منظومته الطويلة الكافية الشافية وأما السبب الظاهر الآن هو كما قلنا لتلميذة كبهة الله البارد لأنه كان إذن قاضي القباه الذي سكن ابن مالك عنده في حما ومع ذلك فقد بقي من الشافية الشافية في الألفية في كثير فبقي منها أو فبقي فيها منها ثلاثة وعشرون ومئة بيت بلفه دون تغيير وستة ومئة بيت بأغلب لفه ثمانية وعشرون شطرا بلفه إلا أن ابن مالك لم يشرح ألهيته مع أنه شرح المنظومة الطويلة وأول من شرحها تلميذه أبو البرتاد المنجى ابن عثمان التنوخي وشرحه مفقود وبعده ولد الدني مالك بدر الدين وشرحه مطبوع مشهور أما طبعاتها وتحقيقها فأول طبعة معروفة لها كانت في منتصف القرن الثالث عشر ثم كثرت طبعاتها في القرن الرابع عشر ثم كثرت جدا في قرننا هذا الخامس عشر وانا لا اعرف من هذه الطبعات طبعة محققة على نسخ مخطوطة عالية بل لا اعرف طبعة محققة على نسخ مخطوطة على طول بحثي وسؤالي عن ذلك ومن طبعاتها ان نعتنى بها طبعة باعتناء اخينا الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان فوزان وطبعه باعتناء الدكتور عبد اللطيف بن محمد الخطيب ولي تحقيق على الهيه بن مالك على مخطوطات قديمه منها نسخه بخط ابن هشام صاحب المغني وواضح المسالك ونسخه عليها اجازه خط أبي خط ابي حيان صاحب البحر المحيط سلمته للطابع في محرم سنه 28 400هـ وتأخر لاسباب مختلفه وسيصدر ان شاء الله قبل نهايه هذه السنه وللألفية قراءات كثيرة من أفضلها فيما استمعت إليه قراءة بصوت الأخ عبد الله الحواس وقراءة بصوت حيثر الجوادي وقراءة أم مؤسسة أستاع والقراءة الثانية للاخ سليمان الشوي والألفية لها شروح كثيرة جدا أكبرها المقاصد الشافية في شرح, الكافية في شرح خلاصة الكافية المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية لأبي إسحاق الشاطبي الإمام الأصولي الكبير المعروف صاحب الاعتصام والموافقات لعلماء القرن الثامن ومن أوضح شروحها أوضح المسالك إلى ألبية ابن مالك لابن هشام من أنصار من علماء القرن الثامن ومن أوضح شروحها المختصرة شرح ابن عقيل من علماء القرن الثامن ومن شروحها المتوسطة تغذيق المقاصد والمسالك بشرح ألبية ابن مالك لابن أمي قاسم من, من علماء القرن الثامن ومن شروحها المختصرة جدا شرح الصيوطي الذي سماه البهجة الماضية ويكاد يكون حلا لها ولها شروح حديثة من أفضلها القواعد الأساسية للنظة العربية لأحمد الهاشمي وهو شرح ميسر مناسب لغير المتخصصين والمتدئين وشرح للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان سماه ذليل السالك والشرح الميسر على ألفية ابن مالك للدكتور عبد العزيز الحربي وهو شرح مختصر جدا ولي شرح مسموع متوسط على ألفية ابن مالك في جامع الراجح في مدينة الرياض والآن قد في الألفية ونسأل الله التوفير لإتمام هذا الشرح ولكلام من أوسع من ذلك على الفيه ابن مالك وشروحها في محاضره بعنوان الفيه ابن مالك وشروحها أما الآن فندخل في فتح الفيه ابن مالك نأتب الألفية ونفتحها بسم الله الرحمن الرحيم. ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى فقع في مقدمة واثنين وسبعين بابا وثمانية فصول كلها في بيتين وألف بيت. كم عدد أبوابها؟ 72 وكم عدد فصولها؟ 8 أما أبياتها؟ طيب نبدأ بالمقدمة المقدمة عقدها ابن مالك في سبعة في أبواب آف. المقدمة عقدها ابن مالك في سبعة في أبيات ذكر فيها اسم الناظم وحمد الله والصلاة على رسول الله ودعاء الله الاعانه والثناء على الألفية والثناء على ابن مواطز فقال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك احمد رب الله خير مالك مصليا على الرسول المصطفى وآل المستكملين الشرفا واستعين الله في الفيه مقاصد نحو بها محويه تقرب الأقطاب لفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي لضمج غير سخط فائقة الأذية من معطي وهو بتبقي حائز تفضيلا مستوجب سنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. قوله مصليا على الرسول هذا الذي في النسخ القديمه في العالية. وجاء في بعض النسخ المتأخرة مصليا على النبي. وقوله المستكملين الشرف هذا الذي في نسخها. وجاء في بعض النسخ المتاخرة التي لا يثق بها المستثمرين الشرفاء وقوله في البيت الاخير والله يقضي بهبات واخره لي وله مما نقض على ابن مالك فكان الاحسن به أي يعم بالدعاء جميع المسلمين ليكون أقرب إلى الإجابة كما ذكر عز وجل عن نبيه إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي يموم وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فلهذا أصلح بعضهم هذا البيت بقوله والله يقضي بالرضا والرحمه لي وله ولجميع الامه ودعائه وذكره لابن معطن في العلماء الذين يذكرون من تقدمهم في الخير ويبينون سبقهم له ثم ننتقل الى الباب الاول من أبواب هذه الازليه المباركه وقد عقده رحمه الله في سبعه ابيات ذكر فيه ثلاث مسائل الأولى تعريف الكلام والكلمه والقول والمساله الثانية اقسام الكلام والمثالة الثالثة العلامات المميدة لأقسام الكلمة فقال رحمه الله تعالى في عنوان الباب الكلام وما يتألف منه ثم قال في تعريف السلام كلامنا لفظ مفيد كالتقن وقال في اقسام الكلمه واسم وفعل ثم حرف الكلم وهذا الشاطب فيه تقريم وتاخير وأصله الكلم اسم وفعل وحرف وقال في تعريف الكلمه والقول واحده كلمه والقول عم وخيره بها كلام قد يؤمن وقالت العلامات المميزة للاسم في والجري والتنوين والنداء ومسند للاسم ميزه حقا وقوله ميزه اختلفت فيه النسخ فاكثر النسخ تمييز الحق وفي بعض المسخ نيجه حقل وأقدم هذه الرواية لأن المتأخرين من تلاميذ ابن مالك ذكروا أن ابن مالك أصلح هذه الكلمة لأن الرواية القديمة تميز الحقل فيها إشكال في تخريجها حتى ذكر بعضهم كالشاطبي أنه لا حل لهذا الاشكال ومن هؤلاء تلميذ ابن مالك أبو الفتح البعلي الحنبلي كما نقل ذلك السيوطي في مكته قال رايت رسالة الفها تلميذ المصنف محمد ابن أبو الفتح البعلي الحنبلي قال فيها بعد الحمد لله كان في أول مقدمة شيخنا العلامة جمال الدين بن مالك الموصومة بالخلاصة تمييز الحفل ثم غيره رحمه الله بخطه قبل موته فقال ميزه حفل ولو قدر أن الأول صواب وهو تمييز الحفل لم يجوز أن يقرأ إلا على ما أصلحه اخرا لكونه رجع عن الأول فلا يجوز أجوثب إليه شيء رجع عنه طيب طب مالك معروف بحرصه على لغة القرآن والذي في القرآن الميز وليس التميز لأنهم والدان في اللغة ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى في العلامات المميزة للفعل بتافعلت وأتت ويفعل ونون أقبل فعل ينجلي وقال في العلامة المميزة للحرف سواهما الحرف كهل وفي ولم وقال في العلامة المميزة للفعل الماضي والمضارع والأمر فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامد وسم بالنون فعل الأمر إن امر فهم والأمر إن لم يكن للنون فيه هو اسم نحو صح وحيها وقوله يشم هذا فعل مضارع من قولهم شممت الطيب أشمه على الأفضح ويقال على قول الأفضح شممت الطيب أشمه وقوله وماضي الأفعال بالتامذ لابد أن نبين الألف التي في قوله بالتاء ولا نحذفها في القراءة فنقول وماضي الأفعال بالتمز وتم وإن كان الوزم مستقيم ولكن الألف من الكلمة يجب أن تبقى فتقول وماضي الأفعال بالتمز وتم هذا الباب الأول انتهينا منه أما الباب التالي من أبواب الألفية فهو باب المعرض والمبني وقد عقده مالك رحمه الله تعالى في سبعة وثلاثين بيتا وهو, وهو من أطول أبواب الألفية وأطول من باب جمع التكفيس في اثنين واربعين بيتا واطول منه وهو اطول اضواب الالفيه باب الابداع مع فصوله في ثمانية واربعين بيتا اذا فهذا الباب باب المعرض والمبني هو ثالث الابواب طولا في هذه الألفية وفيه تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على ست مسائل الأولى المعرض والمبني من الأسماء والأفعال والحروف الثانية حركات البناء الثالثة الأحكام الإعرابية الرابعة علامات الإعراب الأقلية الخامسة علامات الإعراب الفرعية وأبوابها وهي الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم والمجموع بالألف والتاء وما لا ينصرف والأفعال الخمسة المساله السادسه علامات الاعراب المقدره وابوابها وهي الاسم المقصور والاسم المنقوص والمضارع المعتل الاخر وفيها يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في انقسام الاسم الى معرب ومبني والاسم منه معرض ومبني لشبه من الحروف مبني ثم بيّن أنواع شبه الاسم بالحرف الذي التي توجب بناءه فقال كالشبه الوضعي في اسمي والمعنى والجزيمة وفيه وكنيابه عن الفعل بلا تاثر وكافتقار مصطلا ثم عرف الاسم المعرب فقال ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف كارض وسماء ثم بيّن المعربة والمبنية من الأفعال فقال وفعل أمر ومضي بنيا وأعرض مضارعا عاريا من نون توفيه مباشر ومن نون إلى تلك يرعن وقوله وفعل أمر ومضي فيه روايتان في النسخ الأولى وهي الأكثر وفعل أمر ومضي والثانية وفعل أمر ومضي وكلاهما توجيهه مستقيم ثم تكلم على بناء الحروف فقال وكل حرف مستحق للبناء وهذا الشطط مما مقتى على ابن مالك لأنه بين حقه فذكر أن حق الحرف البناء لكن هل أخذ الحرب حقه أم لا لم بذلك. ذلك فلهذا قال محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الغزي في شرح المنظوم على ألفية ابن مالك وهو في عشرة آلاف بيت شرح كل بيت في عشرة أبياته وسمى هذا الشرح البهجة الوفية فقال يذكر كلام ابن مالك ويشرحه النظر فقال وكل حرف مستحق للبناء لو قال مغني لكان أحسن فليس كل مستحق أمري يكون موصوفا بذلك الامر هناك من يدافع عن ابن مالك فيقول إنه بينا هذا الاستحقاق ولم يذكر أن الحرف لم يأخذ حقه والاصل أن كل شيء يأخذ حقه فإن لم يأخذ حقه ظل هذا الأمر لأنه خلاف الآخر ثم ظل ابن مالك رحمه الله تعالى حركات البناء فقال. والاصل في مدري ان يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم فاين ام في حيث والساكن كم ثم بين الاحكام الاعرابيه وعلامه تدخل فقال والرفع والنصر جعلا اعرابا اسم وفعل نحملا اهابا والاسم قد خصص بالجد كما قد خصص الفعل بان ينجزما ثم تكلم على علامات الاعراب الاصليه فذكرها فقال فارفع بضم مصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجز بتسكين وغنم ما ذكر ينوب نحوج اخو بني نمر ثم بعد ذلك بدأ بذكري علامات الإعراب الفرعيه مبينا ابوابها بابا بابا فبدا الباب الأول من ابواب العلامات الفرعية وهو باب الأسماء الستة فقال وارفع بواه ونطب النبي الأنف وجر بياء ما من الأسماء خف من ذاك ذوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وحال والنقص في هذا الاخير احسن وفي اد وسال يهنذر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط الاعراب اي اذا ما لا لياك جاء اخو ابي كذا اعتلاء وقوله أب اخ حم كذاك وهل كذاك الكاف مفتوحه فينبغي الا يبالغ بها حتى تنقلب الفا ويسمى ذلك بالاشباع فيقال اب اخ هم كذاك وهن فجعلت في الشطر الفا بعد الكاف وليس فيها وانما ترفقها بالفتح فاما ان تقول اظ اخ حم كذاك وهنوا او تقف نقطه خفيفه جدا عليها فتقول اظ اخ حم كذاك وهنوا فالقراءتان صحيحتان ولكن الاشباع هناك يصح ثم ذكر الباب الثاني من أبواب العلامات الفرعية وهو المثنى فقال بالالف رفع المثنى وكلا إذا مضمر مضافا موطلا كذا كذا كثان واسنتان كبنين وابنتين يجريان وتخلف في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح الضلف ونبهنا قبل قليل ان الياء ما تحذف الالف منها فتقول وتخلف الي في جميعها الالف وانما تثبتها فتقول وتخلف الي في جميعها الالف ثم ذكر الباب الثالث من ابواب العلامات الفرعيه وهو جمع المذكر الثالث فقال وارفع بواو وبيجر وانقذ سالم جمع هامل ومنه وشبل دين وبه عشرون وبابه الحق والاهلونا قولوا وعالمون حليون وأرضون وأرضو شز وستنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يطلد قوله وأرضون شز وستنون أَيْضًا ننتبه إلى أن الواو لا حتى يكون ألف بعد الواو، فنقول وأرظون شذ وسنون، وإنما نفح الواو فقط وأرظون، أو نقص سريعه سريعة، فنقول قل وعالمون عليون وأرظون شذ وسنون، ثم بعد ذلك بينا حركة النون. بجمع المذكر السالم والمثنى، فقال ونون مجموع وما به الفحف فافتح وقل بكسره نطق ونون ما ذني والمنحق به في عكس ذات التعملوه ثم ذكر الباب الرابع من ابواب العلامات الفرعيه وهو المجموع بالالف والثاء فقال وما بثا والف قد جمع يكثر في الجر وفي النصب معا كذاؤلاء والذي من قد جعل كادرعات فيه في ذاعظ قبل ثم بين الباب الخامس من ابواب العلامات الفرعيه وهو ما لا ينصرف فقال وجر بالفتحه ما لا ينصرف ما لم يضف يك بعد الرجف ثم بين الباب السادس من ابواب العلامات الفرعيه وهو الافعال الخمسه ولن نسميها بالأفعال الخمسة فقال واجعل نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألونا وحذفها للجزم والنص بسمة كلم تكوني لتروني مظلمة وقوله مظلمة هذا هو الاشهر في روايات الألفية وهو الأفصح في اللغه نظمة وهو الأنسب لكي يتلم البيت من, من التوجيه من علم التوجيه وهو اختلاف حركة في ما قبل الروي فالروي هنا في هذا البيت النيل فقوله سمه ومظلمه الروي النيل والحرف الذي قبل النيل في سمه مبسوط والحرف الذي قبل النيل في مظلمه مبسوط فاذا اتفق فهذا هو المضروب في فإذا اختلفت الحركة التي قبل الروي مثلا في البيت الأول مفتوحه وفي البيت الثاني مكسوره فهذا يسمونه عيب عيب التوجيه ويقال في اللغة ما وهذا جائز، ولكنه سيجعل في البيت ورث بعض النساء ولكنه يجعل في البيت عيب التوجيه أذكر الآن في أبواب العلامات الفرعية ستة أبواب الأسماء الستة وجمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم والمجموع بالألف والتاء جمع المذكر السالم وما لا ينصرف والذي سميناه الافعال خمسة بقي باب سابع العلامات الفرعية في, في ابواب أبواب وهو فعل مضارع وهي علامة فرعية وهي علامة جد حذف حرف العلة لم يتر هنا وهذا لا يخذ عليه لأنه أخر الكلام عليه مع علامات الإعراب المقدرة ليجمع الكلام على إعراب الفعل المضارع هناك فقال في علامات الاعراب المقدره وابوابها والباب الاول هو الاسم المقصور قال وسم معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالاول الاعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد بصرا ولكرا الباب الثاني من اضواب العلامات المقدره وهو الاسم المنقوص فقال والثاني المنقوص ونصفه ظهر ورفعه للواو كذا ايضا يجر وقوله والثاني المنقوص اصله والثاني والياء يجوز أن تحذف من المنقوص في ضرورة الشعر وهذا سيرد كثيرا في هذه المنظومة في يحدث الايام من الثاني ثم ذكر الباب الثالث من ابواب العلامات المقدره وهو الفعل المضارع المعتل الاخر فقال وأي فعل اخر منه الف اواو نويا فمعتلا عرف فالالف انوي فيه غير الجزم وابذ نخب ماك يدعو يرمي والرفع فيه منو وحد التازما ثلاثهن تقضي حكما لازما فذكر أن علامات الاعراب المقدرة في ثلاثه ابواب الاسم المقصور والاسم المنقوص والفعل المضارع المتصل الاخر وبقي عليه باب من ابواب علامات الاعراب المقدرة وهو الاسم المضاف الى ياء المتكلم كربي وكذلك صديقي لم يذكره. وهذا منا اخذ عليه ودافع عنه بعضهم فقال انه ذكر ذلك في باب الاضافه بل في فصل بعد باب الاضافه واين هذا الباب من باب الاضافه بينهما مهامه وعلى كل حال لو ذكر ذلك في بيت او في شطر لكان هذا هو الذي ينبغي هذا هو الباب الثاني من ابواب الالفيه اما الباب الثالث من ابواب الالفيه فهو باب الناكره والمعرفه وقد عقد الباب في عشرين بيتا وذكر فيه ست مسائل الأولى تعريف النكره والثانيه حصر المعارف والثالثه تعريف الضمير والرابعه اقسام الضمير والخامسه اتصال الضمير واتصاله والسادسه نوعه وقايحه وبدأ بالكلام على تعريف النكرة فقال رحمه الله نكرة قابل المؤثرة أواقع الموقع ما قد ذكرا ثم بعد ذلك عرف المعرفة فقال وغيره معرفة ثم حصر المعارف فقال كهم ودي وهند وابني والغلام والذي ثم بدا بالكلام على النوع الاول من انواع المعارف وهو الضمير فعرفه فقال فما لذي غيبه لو حضوري كانت وهو سم بالضمير ثم بين إثنين. الضمير الضمير المنفصل والمتصل بادئا بالكلام على الضمير المتصل تعرفه ومثل له فقال وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي الا اختيارا ابدا الياء والكاف من ابني أكرمك والياء والهام سليه ما ملك. ثم ذكر أن الضمائر كلها مبنيه فقال وكل مضمري له البنا يجيب ثم ذكر ضمائر الجر والنصب المتصله أي الضمائر التي تستعمل في النصب وتستعمل في الجر فقال ونص ما جرّك لقض ما نقل. ثم بين الضمير الذي يأتي في الرفع وفي النصب وفي الجر من الضمائر المتقلة فقال للرفع والنصب وجر ما صلح تعرف بنا فإننا لنا المنح ثم بين ضمائف الرفع المتقلة فقال وآلف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما وقوله لما غاب وغيره مما أخذ على ابن مالك ونقذ لأنه يقول إن الالف ألف الاثنين والواو وهو الجماعة والنون نون النسوة هذه الضمائر يقول لما غاب وغيره يعني تستعمل للغائب وتستعمل لغير الغائب وغير الغائب المتكلم والمخاطب أي أنها تستعمل للغائب والمتكلم والمخاطب هذا ظاهر البيت وهذا ليس بصحيح لأنها لا تستعمل للمتكلم وإنما تستعمل للمخاطف أو للغائب قاموا ولا يمكن أن تستعملها للمتكلم فنقول نقومون نقومون ندرسون آياته فلهذا قوله غيره مما نقل وحاول بعضهم أن يصبح هذا البيت فأصلحوا بعضه بعضهم إلى قوله لما خوطب أو غاب كقاما وعلمى وأصلح بعضهم من قوله لما غاب وخطب أي أنه لابد أن يخاطب الغائب والمخاطب ثم بعد ذلك بينا أن من الضمائر المفتقة الضمير المستثنا فقال ومن ضمير الرفع ما يستدروا كفع الأوافق واغتابق تشكروا ومذلك انتهى كلامهم على الضمائر المتصلة ليتكلم بعد ذلك على الضمائر المتصلة ما بالكلام على ضمائر الرفع المتصلة فقال وذو ارتفاع وانفصال أنهو وأنت والفروع لا تشتبه فإن قن قائد لماذا لم تقرأ الألف في قوله أنا؟ فقلت وذو ارتفاع وانفصال أناه فنقول لأن الألف هنا ألف أنا لا تقرأ في الوصل. وإنما تقرأ في الوقت فتقول أنا مسلم فتقول أنا مسلم ولا تقول أنا مسلم في اللغة الفصحى والألفية انما جاءت على هذه اللغة وفي الوقت تقول أنا بالالف وهناك لغة أخرى وتنسب إلى بني تميم قال يثبتون يرثبتون في أنا مطلقا وجاء على ذلك بعض القراءات السبعيه فالشاهد أن الأفضح هنا أن لا تقرأ الألف فتقول ودعو ارتفاع وانفصال انا هو وأنت والفروع لا تشتبه ثم ذكر ضمائر النصب المنفصله فقال وذو انتصاب في انفصال جعل اياي والتسريع ليس مشكلا ثم مد الكلام قليلا على اتصال, على اتصال الضمير وانفصاله يعني متى ناتي بالضمير المنفصل ومتى ناتي بالضمير المتصل فقال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأثى أن يجيء المستقل وصل أو هاء أسميه وما أشبهه بثنته الخنف كما رحم الله تعالى وفي اختيار لا يجيب المنطل إذا تأتا يجي المتصل وصل أوفق ها أسميه وما أشبهه فكنت هنخف هنتما كذا تخلتنيه واتصالا أختار غير اختارا انفصالا وقد من الأخ في صالي وقد من ما شئت في انفصالي وفي اتحاد الرطب إحدى فصله وقد يبيح الغيب فيه وصله ثم ختم هذا الباب بالسلام على أحكام من قد قبل جاء المتكلم فقال. وسمىها سمى متكمن لأ النفس فقال وقبل النفس مع الفعل التزم مون وقاية وليسي قد نظم وليسني فشى وليتي ندرا ومعنى أن نعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خصفا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف ايضا قد يفي نتعين بذلك من ثلاثة أبيات من ثلاثة أبواب من أبواب الألفية وصلت الساعة إلى الخامسة والنصف فإن شئتم أن تكون الاستراحه في منتصف العصر فهذا موعدها لمدة ربع ساعة ثم نعود الثالثة الا ربعا ونكمل، وإن شئتم أن تكون الاستراحة في آخر العصر فتكون في قبل الأدام بربع ساعة فاي الأمرين تريدون نعم تريد الثاني الثاني اما المغرب اذا نستمر طيب الباب الرابع من ابواب الالهيه هو باب العلم وعقده ابن مالك رحمه الله تعالى في عشرة ابيات وذكر فيه مسالتين الاولى تعريف العلم والثانيه تقسيمات العلم فقال في تعريف العلم اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وفرقا وقرن وعدل ولاحق وشدق من وهيلش وواشق وقوله وشدق من جدا هي الرواية الصحيحة في الالفيه كما انها الكلمه الموجوده في المعجمات اللغويه وجاء في بعض النسخ المتاخره شذقا للذات والذي يظهر انها تحريف وخطر لأن هذه الكلمة ليست موجودة في المعجمات اللغوية حتى نقل صاحب تاج العروس عن شيخه أنه قال قال شيخنا إن التردد في هذه الدال والحكم عليها بالاعجام من أكثر الأوهام حكم عليها بالعجام يعني بالنقد طيب ثم بعد ذلك ذكر تقسيماته للسم بادئا انكسام الاسم الى اسم وكنيه ولقب واعرابها الى ثوالت فقال واسمنتا وكنيه ولقبا واخر الذا ان سواه صحبا وان يكونا مفردين فاضف حتما والا اتبع الذي ردف وقوله واخر ذا ان صحبا يعني النقب لانه قال واسما اتى بخنية ولقبا وهذا النقب الاخير واخر الذا النقب إن سواه صحبا يعني اخر اللقب اذا صحب الاسم او الكنيه وهذا مما اخذ ونقل على ابن مالك لان اللقب والكنيه لا ترتيب بينهما فيقدم احدهما عن الاخر وإنما الترتيب بين الاسم واللقب فقط فيقدم الاسم فكان ينبغي يجب أن يقيد وجوب تأخير اللقب إذا صحب الاسم وفي هذا الشاطر أكثر من روايه فهذه الرواية المشهورة وهي الموجودة في أغلب المخطوطات. وهي المنقوده وهناك روايه اخرى وهي ونجعل آخرا اذا من صحب وهذه الروايه لا نقضى عليها وجعلها ابن هشام الروايه المشهوره ثم بعد ذلك ذكر بعد ذلك انقسام العلم إلى منقول ومرتجل فقال ومنه منقول كفضل وأسد وذر فجال كسعاد وأدد ثم ذكر انقسام العلم إلى مفرد ومركب فقال وجملة وما بمزر كباء نائن بغير ويجتن أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ثم تكلم على علم الجنس وما سبق هو العلم المفرد وقال في علم الجنس ووضعوا لبعض لجنات علم كعلم الأشخاص لفا وهو عم من ذات أم أن يصل وهكذا تعالة لتعلبي ومثله برة للمبره كذا فجار علم للفجرة والياب الخامس من ابواب الانفيه هو باب اسم الاشاره وقد عقده في سته أبيات وذكر فيه مسالتين الاولى اسماء الاشاره للمعاني السته المراجع بالمعاني السته المذكر والمؤنث مضروبة في المفرد والمثنى والجمع. فالنازج سته أي المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع المذكر وجمع المؤنث. والمسألة الثانية أسماء الإشارة إلى المكان. فقال في أسماء إشارة إلى المعاني الستة وشيء من أحكامها بذال مفرد مذكر أشف بذي وذي تتا على الأتقتصف بذال مفرد مذكر أشف بذي وذي تتا على الأتقتصف وذالثان للمثنب مرتفع وفي سواه ذين سين كرتطع وبأولى أشف بجمع مطلقاء والمد أولى ولد البعد انتطاع بل كاف حرفا دون ملام أو معا واللام إن قدمتها منتنعة وقوله ولد البعد ثقاء الالف هنا بدل من نون التوكيد الثقيله والاخر انطقا لان قوله انطق فعل امر وهو مبني على السكون فإذا أراد أن يحركه من أجل القافية فالأصل فيه أن يحركه بالكسر، لأن التخلص من اتقاء الساكنين في الأصل بالكسر، فأقول امتقي فعندما قال انتقى، علمنا أنه أراد امتقا وألف التأثير ونون التأثير الساكنة عند الوقت تنفض نونا اذهبا إلى البيت وعند الوقت عليها يجب قلبها ألفا فتقول اذهبا ومن ذلك قوله عز وجل لنسعا بالناطية فإذا وقفت عليها تقف عليها بالالف فتقول لنسعا وهذا حكم نون التنفيذ الخفيفة الساكنة أما نون التنفيذ الثقيله المشددة فإنها تنطق في الوقت نونا مشددة اذهبن إلى البيت وعند الوقت ستنطق نونا ساكنه اذهبن ثم تكلم بعد ذلك على أسماء الإشارة إلى المكان فقال و بهنا او هاهنا اشد لا لا للمكان و به الكافط لا في البعد او بثم قق او همنا او بهنالك أو فذكر ان هذه الاسماء اسماء اشاره للمكان اما للقريب او للبعيد وقوله وبه الكاف خلى كقوله انتقاء اي وبه الكاف خلى ثم وقف فقلب نون التوكيد الخفيف الفا ثم ننتقل الى الباب السادس من ابواب الالفيه وهو باب الموصول الذي عقده في ثمانية عشر بيتا وفيه تكلم على أربع متائم الأولى الأسماء الموصولة النصية والثانيه الأسماء الموصولة المشتركة وقولنا النصية والمشتركة أي النصية على معنى من المعاني السته وقول المشتركة أي التي تستعمل بلفظ واحد في كل هذه المعاني الستة والمسألة الثالثة أحكام صله الموصول والمسألة الرابعة حذف العائف فقال في بيان الأسماء الموصولة النصية التي تستعمل في معنى واحد من المعاني السته قال موصول لأسماء الذي الأنثى التي وليا إذا ماتنيا لا تثبتي بل ما تليه أو ليه العلامة والنون إن تشتد فلا منامة والنون من دين وتين شددا أيضا وتعويض بذلك أصدا جمع الذي الاولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللاء التي قد جمعا واللائك الذين نزرا وقعا ثم بين الاسماء الموصوله في المشتركه التي تستعمل بلفظ واحد في المعاني في, في جميعا فقال وَمَنْ وما وَمَا وَلَتْ سَوَا مَا ذُكِرَ وَمَن وَلَى وَأَلْ تُسَاوِي مَا ذُكِرَ وَهَٰكَذَا ذُو عِنْدَ قِطْءٍ إِنشِهِي ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أوضع إذا لم تنغطي كلامي ونلاحظ أن ابن مالك توتع في ذكر دو أطرائية التي تستعمل اسما موصولا وذكرها في بيت ونصف وستبعوا في ذلك قال والله علم لانه طائر المالك الطائر ثم تكلم بعد ذلك على صله الموصول فقال وكلها يلزم بعده صله على ضمير الهاء المستمله وجملة أو شبهها الذي يصر به كمن عز الذي ابنه كفر وصفة صريحة صلة أل وكونها بمضمر أفعال قل وقوله وكلها يلزم وفي رواية اخرى وكلها تلزم بعده صله وتخريجهما واضح ثم عاد بعد ذلك لذكر اسم من الاسماء الموصوله المشتركه وهو اج فقال في مجيئه اسما موصولا اينكما واعربت ما لم تضاف وقدر وقتها ضمير من حذف وبعضهم اعرض مطلقا ثم تكلم بعد ذلك على حذف العائد من الصله الموصول فقال وفي الحذف ايا غير اي وقت فيه إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يقتزل إن طلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير من جدي لعائد متقن أن انتصد بفعل لوصل كما النرجو يهد كذا تحذف ما بوصل خفضا كانت قاض بعد امر من قضاء كذا الذي جر بما الوصول جر كمر بالذي مررت فهو بر وقوله ان صلح الباقي وهناك روايه اخرى في بعض النسخ ان صلح الباقي والفعل صلح فيه أكثر من ضبط فيقال صلح ويقال صلح واللغة الأولى صلح هي الأكثر والاشهر وهي لغة القرآن بقوله تعالى وما صلح من آباء وقوله كأن قاض بعد امر من قضى يشير الى قوله عز وجل فاقض ما انت قارب ولكنه ولكن عروض الشعر الذكر الى ان يقول ذلك ثم ننتقل بعد ذلك الى الباب السابع من ابواب هذه الالفيه المباركه وهو باب المعرف لاداد التعريف وعقده رحمه الله في سبعه ابيات ذكر فيها ثلاث مسائل الأولى المعرف من اب الثانيه انواع ال وهي المعرفه والزائدة والموصوله والمساله الثالثه العلم بالغلبه مما فيه ال فبدا ببيان المعرف من ال فقال حرف تعريف لكن ما الذي يعرف منه ال كلها أم اللام فقط فقال الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط حرفت قل فيه النمط ثم تكلم بعد ذلك على نوع من أنواع ال وهي ال الزائدة فذكر الزائده الزائدة اللازمة فقال وقد تزاد لازما كلاتي لازم والآن والذين ثم لاتي وقوله وقد تزاد وقعد ثاء بعد دال ساكنة وهذا من حيث اللغة يجوز فيه الادغام وهذا هو الأكثر ويجوز فيه الاظهار فتقول في الادغام وقد تزاد وتقول في الأظهار وقد تزاد وفلاهما جائز اللغتين ثم تكلم بعد ذلك على أن الزائدة في ضرورة الشعر فقال ونأضع ضرار كبنات الأوبري ولضرار كبنات الأوبري كذا وقلت النفس يا قيس السلي وقوله وقلت النفس يا قيس السلي يشير إلى قول الشاعر رايتك لما ان عرفت وجوهنا صددت وضد النفس يا قيس عن عمري فصاغه بهذه الطريقه وابن مالك في هذه الالفيه لم يذكر الا بيتا كاملا واحدا سياتي في باب مفعول له ولم يستر غيره وأشار إشارة إلى بيتين الإشارة الأولى هنا في هذا الباب في قوله وضبت النفس يا قيس يريد البيت الذي ذكرناه وهناك بيت آخر ايضا أشار إليه إشارة في باب العصر سياتي ان شاء الله في حينه ثم تكلم <تسلمنا> بعد ذلك على الزائده للف الاخر فقال وبعض الاعلام عليه دخل للمع ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحفظه سجاني فذكر ذا فذكر ذا وقوله وذكر ذا وحذفه مما نقض على ابن مالك وكان الأفضل أن يقول وذكر ذا وتركه سيجري والفرق بينهما الفرق بينهما انه اذا قل وحذفه معنى ذلك ان الاصل فيه ان يذكر واذا قل وتركه فالاصل فيه ان تطرح وان إنما تدخل على الاسم وليست من الاسم طيب، ثم بعد ذلك يتكلم عن العلم بالغلبة لما فيه ألس فقال وقد يصير علما بالغلبة مضاقنا ومصحوب ألتا وقد يصير علما بالغلبة مضاقنا ومصحوب ألتا وحذف البي ان تضاف وحذف البي ان تنادي او تضف او جب وفي غيرهما قد تنحذف وبهذا انتهى على هذا الباب فذكر من انواع ال وذكر ال وباقي من أنواعها نوع لم يجفره هنا وهي أل التي بمعنى الذي وعذره في ذلك واضح وهو أنه ذكرها قبل قليل في باب الأسماء الموصولة لقوله ومن وما وأل أساوي ما ذكره نحن هنا انتهينا من اثن عشر ومئة بيت وجرت آدف حفاظ الألفية على تعشيرها على تقسيمها اعشارا العشر الأول ينتهي عندهم بهذا البيت لأنهم يقسمونها بحسب المعاني. فبالانتهاء من هذا الباب ننتهي من أحكام النحو الإفرادية أي الاحكام التي تتسبها الكلمة وهي مخردة قبل أن تدخل في جملة الباب التالي هو باب الابتداء وبه يبدأ الكلام على الأحكام النحوية الترتيبية وهي الحكام التي ترتكبها الكلمه بعدما تدخل في جمله اما اسمية واما فعلية وقد بدت نمارس بالكلام على الاحكام النحويه للجمله الاسميه ثم سيتكلم على الاحكام النحويه للجمله الفعليه فهذا هو الباب الثامن من ابواب هذه الالفيه المباركه وهو باب الابتداء وقد عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في ثلاثين بيتا ذكر فيه تسع مسائل الاولى تعريف المبتدا والثانيه نوع المبتدا والثالثه رافع المبتدا والرابعة تعريف الخبر والخامسه انواع الخبر والسادسه الابتداء بالنكره السابعه تاخير الخبر وتقديمه الثامنه عزف المبتدا والخبر التاسعه الاخبار لاكثر من خبر فبدا بالكلام على تعريف المبتدا فقال رحمه الله مبتدا زيد وعابر خبر ان كنت زيد عابر من اعتذر ثم بين نوعي المبتدا فقال واول مبتدا والثاني فاعل نغنى, في فاعل نغنى في أسار ذاني وأول مبتدا والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني وقصدك استفهام للنفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا ودى الوصف ان في طبقا استقر ثم بينا رافع المبتدا ورافع الخبر فقال ورفعوا مبتدا بنبذ كذاك رفع خبر المبتدا ثم عرف الخبر فقال والخبر الجزء المثم فائدة فالله ضر والايادي شاهدة ثم بين أنواع الخبر فقال ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية مع من الذي في قتله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنبق الله حسبي وكفى ونفرد الجامد فارغ وإن يشتقفه ودو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلاء ما ليس معناه له محصلا ثم تكلم على الاخبار بشبه الجمله هل يقع ام لا يقع فقال وأخبروا بظرف لو بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر ثم تكلم على الاخبار باسم الزمان فقال ولا يكون اسم زمان خبرا اجثه وان يفد فاخبرا ثم تكلما على حكم الابتداء بالنكره اي وقوع المبتدا نكره فقال ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفدك عند زوج النمره وهل فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بالجنيا دينوا وليقس ما لم يقل وقوله ما لم تفد وفي رواية ما لم يفد فما لم أي لابتداب النشرة وما لم تفذ أي نشرة وقوله وعمل برز يزين أي وعمل برز يزين ولكنه وقف على عمل إيقافيه ثم تكلم بعد ذلك على تأخير الخبر وتقديمه جوازا ومجوبا فقال والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجود التقديم إذ لا ضررا فمنعه حين يستور جزآني عرفا وذكرا عادمي بياني كذا إذا ما الفعل كان خبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذينا للجداء أو لازم الصدر كمليم جداء ونحن عندي درهم ولي وطر مرتزم فيه تقدم الخضر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مضين مخبر كذا إذا يستوجب التصدير كاين من علمته نصيرا وخبر المحفور قد أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا صلى الله عليه وسلم وقوله كذا إذا عاد عليه مغمر مما به عنه مبينا يخبره هذا البيت من ابيات الألفية المعقده بسبب تشتد ضمائره وصعوبه فهمه مع أن المراد به يعبر عنه النحويون بعباره سهله فيقولون أن يتصل في المبتدع أمير يعود الى شيء في وقد عبر ابن مالك نفسه عن ذلك بعبارة سهلة في الكافية الشافية فقال وان يعود لخبر الضمير من مبتدا يوجد له التأخير وقد أصبح بعضهم هذا البيت واختصر معه البيت الذي بعده يعني اختصر بيتين وأصرح هذا استعقيم في بيت واحد. وقال كذا إذا عاد عليه مضمره من مبتدى وما به يصدر وقول ابن مالك رحمه الله وخبر المحصور قد أبدا وخبر المحصور قد أبدا ماذا يريد المحصور المبتدا أم الخطر خطر المحصور اسمه مبتدا بده مبتدا تقول خطر المحصور فهو المبتدا يريد المبتدا وهو المحصور فيه واما المحصور فالخبر لانه قلنا ما محمد الا قائما محمد وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا الا اتباع احمده ما لنا الا اتباع احمد ما لنا إلا اتباع النبي عليه الصلاه والسلام اين المحصور ما لنا الا اتباع النبي اين المحصور فيه؟ المحصور في المحصور في الاتباع والمحصور الذي لنا اذا فاتباع اتباع احمد ما لنا الا اتباع تنصب على مبتدا فهو محصور او محصور فيه, أه؟ محصور فيه. ما الذي حصرته في الاتباع الذي لنا الذي لنا محصور والاتباع هو المحصور فيه بن مالك سمى المحصور سمى الاتباع محصورا ام محصورا فيه قال وخبر المحصور قدم ابدا سمه المحصور سمه محصور معنى المبتدئ حينئذ محصور او محصور فيه محصور فيه هذا هذا مصطلح مستمر لابن مالك في الفياثه وفي كتبه الاخرى يسمي المحصور فيه محصورا ويسميه المحقرا مع انه منحصر فيه هذا من المصطلحات التي اختص بها ابن مالك وذكر الشاطبي ان المتتبع للالفيه يظهر له ان ابن مالك قصد هذا الاطلاق وانه يسمي المحصور فيه محصورا وهي عادته ايضا في كتابه الاخر التسهيل فتلخص أن هذا الاصطلاح له خالف فيه اصطلاح غيره من أهل النحن والبيان وقال ابن حمدون والنحات جميعهم إنما يسمونه محصورا فيه ولا وجه لمخالفتهم فالصواب التعبير بما عبروا به ولا يقال في مثل هذا اصطلاح ولا مشاحف فيه لأن هذا الاصطلاح على المعنى هو محصور أو محصور فيه هل تقول على كيفي معنى اصطلاح خاص به هذا مرتقم على معاني أدبت أن يكون المصطلح مضبطا على هذا المعنى وبعضهم أصلح هذا البيت فقال والخبر المحصور قد من لكن لأن الأمر متفرد بكل غزية ملتزم بهذا الاصطلاح ثم بعد ذلك تكلم على حذف المتدأي والخبر جوازا ووجوبا فقال وحذف ما نعلم جائد كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد تلدف فزيد السغني عنه إذ عرف. وبعد لولا غالبا حد حس الخبر حجم وفي نفس يمين ذا استقر وبعد واو عينت نفو كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خضره قد اضمرا تضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم ثم ختم الباب بالسلام عن الإخبار بأكثر من خبر فقال وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء ثم ننتقل الى الباب التاسع من ابواب هذه الالفيه وهو باب كان واخواتها وقد عقده رحمه الله تعالى في خمسة عشر بيتا وذكر فيه ست مسائل الاولى عمل كان واخواتها الثانية الفاظها وشروط اعمالها الثالثة حكم توسط الخبر وتقدمه الرابعة نقصانها وتمامها الخامسة مجيء معمول الخبر بعدها الثالثة خصائص كان فقال رحمه الله تعالى في عمل كان واخواتها يعني في بيان هذا العمل ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر رضي الله عنه وارضاه وفي بعض الشروح منهجون عن هذا البيت حتى قال ناظم يا قارئا ألفية الجيان وسابكا في احسن المعاني في أي بيت جاء فعل فاعلا والمبتدى من بعده مفعولا في اي بيت جاء فعل فاعلا الفعل صار هو الفاعل والمبتدا من بعده مفعولا والمبتدا صار مفعولا به يجوزون بهذا البيت انه قال ترفع كان المبتدا فترفع فعل المضارع وكان الفاعل المبتدا مفعولا به فأجابه المجيب أيها الحظ الهمام السيد أوقات ربي العباد ترشد أهديت نبدا في الخلاصة بدا في قوله ترفع كان المتدى طيب ثم بعد ذلك ذكر الفاظ هذا الباب يعني كان أخوات كان وشروط إعمالها فقال كان ظل ذات أضحى أصبحا أنت وقار ليتزال دان برحا ففي أولفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعه ومثل كان دام مسبوقا بما كاعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا ان كان غير الماضي منه استعملا وقوله ان كان غير الماضي منه حذف الياء من الماضي كما يحذف الياء من الثاني وقلنا هذا جائز في ضروره الشعر ثم تكلم بعد ذلك على حكم توسط الخبر في هذا الباب في باب كان واخواتها فقال وفي جميعها توسط الخبر اجد وكل سبقه دام حضر كذا سب خبر من نافيه فجئ بها مسوه لا تاليه ومن سب خبر لتصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي ثم تكلم بعد ذلك على نقصانها وتمامها اي مجيئها حالا ناقفه ومجيئها حالا تامه فقال وما سوى ناقص والنقص في فات ليس دال دائما قفي ثم تكلم على مجيء معمول خبرها بعدها معمول الخبر أي ما يعمل فيه الخبر كمنصوب الخبر أو مرفوع الخبر أو الجار والمجرور نحو ذلك هل يتقدم عن الخبر ويأتي مباشرة بعد كان وأخواتها أم لا فقال ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا غرفا أساء الحرفجر ومضمر الشأنث من ميئ وقع موهم ما اتبان أنهم تنع وقوله ومضمر الشان يأتي في كثير من النسخ ومضمر الشان أي بتسهيل الهمزة الساكنة والهمزة الساكنة يجوز في اللغة في تسهيلها مطلقاً سواء كانت بعد فتح كشأن وشان وكأف وكاث أو كانت بعد فتح كذئر وذير وذئب وذيب أو بعد ضنف كسؤل وسول فهما لغتان مشهورتان للعرب وعلى ذلك لك ان تقرأ البيت لتحقيق الهمزه وهذا هو الذي يظهر وان قرأه قارئ لتخفيف الهمزه فانه لا باس بذلك على ما يظهر ثم بعد ذلك بدا بالكلام على خصائص كتانه أم الباب بدأ بالكلام على زيادتها فقال وقد تزاد كان في حشو كما كان اصح علم ما تقدم ولك ان تقول وقد تزاد او وقد تزاد وذكرنا ذلك من قبل ومن خصائصه كان ايضا حذفها مع اسمها وبقاء خبرها وفي ذلك يقول ابو مالك ويحذفونها ويذقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا اشتهر ومن خصائصه كان حذفها وحدها وبقاء اسمها وخبرها وفي ذلك يقول وبعد ان تعود ما عنها ارتكب كمثل اما أنت تضر فاقترب ومن خصائصها حذف نونها وفي ذلك يقول ومن مضارع اللسان منتزم تحذف نون وهو حذف ملتزم ثم بعد ذلك ينتقل الى الباب الخامس آخر. الى الباب العاشر وهو باب ماء ولا ولا تاء وان المشبهات بليس ويعقد الباب في سته ابيات فيها اعمال ما الحجازيه امل ليس ودخول الباء في خبر ليس وماء وإعمالنا وناس وإن إعمال ليس فيقول في اعمال ما الحجازية عمل ليس إعمال ليس أعملت ما دون إن نعبق النسج وترفيز زك وتبقى حرف جرز نوز عرض كما به انت معنيا اجاز العلماء ورفع معطوف بذاك او بذن من بعد موصوب بملزم حيث حل ثم يذكر دخول الباء في خبر ليس وخبر ما ويقول وبعد ما وليس جرما بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر ثم يتكلم على اعمالنا وناسا وان اعمالا ليس فيقول انك راق اعملت كليتنا وقدت لي وان ذا العمل وما لذاك في سواحين عمل وحذف للرفع فشاء والعكس قل ثم ينتقل الى الباب الحادي عشر وهو باب افعال المقاربه ويعقده لنا في عشرة ابيات ويذكر لنا في هذه الابيات اربع مسائل الاولى عمل أفعال المقاربه وألفاظها واقتران خبرها بان الثانيه تصرفها الثالثه نقصانها وتمامها الرابعه فتح السين وكسرها من اتيت فيقول في بيان امل افعال المقاربه والفاظ افعال المقاربه واقتران خبرها بان قال كشان كاد وعسى لكن نذر خير مضارع لهذين خبر وكونه بدون ان نذر وكاد الامر فيه حكسا وكعسى حرى ولكن دعلا خبرها حكرا بان متصلا والزمخ لودق وبعد اوشك انتفاء نزرا ومثل كاد في الاصح شربا وترك نعل الشروع وجبا كانشا السائق يحدو وطهق كذا جعلت واخذت وعمق ثم يتكلم على تصرفها فيقول واستعملوا مبارعا لاوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا ثم يتكلم على نقصانها وتمامها يعني الذي ياتي منها افعالا ناقصه والذي ياتي منها افعالا تامه فيقول بعد اتخ لونق او شقد يرد غنى بان يفعل انت نفقد وجردا عسا ورفع المراء بها إذا من قبلها قد ذكرى وقوله بعد أتحلوا لا أوشك قد يجب أن تسكر الكاف من أوشكه فتاتي كاف ساكنه بعدها قاف مفتوحه فيحدث بينهما ادغام ويسمونه الادغام الكبير وهو ان يأتي حرفان يقع بينهما الادغام ويكون الأول متحركا، فتسكنه من أجل الاضغام كأن تقول جعل أتي بأي فنمثين مثلا اشتعل اشتعل ما اشتعل الرأس جيدا اشتعل تنتهي باللام. الرأس تبدأ باللام، وبعدها أهمد الوقت تسقط الوقت. لك أن تسكن الأول نقول اشتعل اشتعل رأسه، لا الثاني ساكت. ما ساكت؟ لأن الرأس ساكت لا يريد تحركات. نعم. نعم لا أسمع لا أسمعك. على قلبه طبع على مشط طبع على قلبه نعم لكن تستثني العين و فتقول طبع على قلوبهم، يسمى الادغام الكبير وهذه قراءه السوسي عن ابي عمر البصري قال اتبع قراءة تبعية لن يقرا بها إلا ابو عمر قال المفتودي منطق بعد الشين من أوشك بقاف مشدده لأن الكاف من أوشك والدغمة في القاف بعد قلبه قافا لأجل اتقامة الوزن والادغام المذكور ليس للضروره ليس للضرورة الشعر بل هو جائز في الله ويسمى الادغام الكبير الادغام الكبير وبه قرأ القارئ السبعي ابو عمرو البصري الذي ادغم الاثنين والذقابدين ادغاما كبيرا ومن ذلك إدغامه الكاف في القاف في أربعة وأربعين موضعا في القرآن الكريم وابن مالك أدغم إدغاما كبيرا في موضعين في آتيته. هذا الموضع الأول فبدل أن يقول أو قد الأول شقت والموضع الثاني سياتينا في باب تعدي الفعل ولزومه ثم يختم الكلام على هذا الباب الكلام على جواز الفتح والكسر في السين من نحو قولهم اتيت فيقول والفتح والكسر أجز بالسين من نحو عسيت وانتق الفتح زك قال من نحو ثم يتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني عشر وهو باب إنها خواتها الذي عقده في ثلاثة وعشرين بيتا وذكر فيه سبع مسائل الأولى الفاظ إنه أخواتها وعملها الثانية توسيط خبرها الثالثة فتخم ذتها وفسرها الرابعه يخولان الابتداء بعد ان الخامسه حكمها اذا اتصلت بها ما السادسه حكم المعطوف على اسمها السابعه تحقيق ان وان ولا فينا فبدا بالكلام على ذكري الفاظي ان واخواتها وعملها فقال لان انا ليس لكن لعن كان عكس مال كان من عمل كان زيدا عالم باني كفء ولكن ابنه ذو ثم تكلم على حكمي توسيط الخبر بينها وبين اسمها فقال وراعب التركيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذيء ثم بين متى تفتح همدة إنا فقال وهم إِنَّ ان فتحت بنطري مسدها ثم جاء بالكلام على انا كثر همزتي ان فقال وفي سوادا كثر تقرص الابتدا وفي بدء خله وحيث إِنَّ ليمين مكملة أَوْ ختيت بِالْقَوْلِ أَوْ حل سمحا حال كذرته وإني ذؤمن وكسروا من بعد فعل علقا الله تعلم لَذُو لذو ثُمَّ ثم بين جواز فتح همزة في إنا وكثرها المواضع التي يجوز فيها الفتح والكسر. فقال بعد إذا فجاءت أو قسمي ما بعده بوجهين من مع كل فالجزى وداي الطريق في نحو خير القول إني احمد ثم بعد ذلك تكلم على دخول اللام أي لام الابتداء بعد الناء. فقال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا اتداء نحن إن ميل ولا يلي بالله ما قد مفيا ولا من الافعال ما ولا من الأفعال ما كأرضيا وقد يليها مع لقد سمى على العذاب استحوذا وتصحب الواسط ما خبر الخبر والفصل وسمن حلق له الخبر ثم تكلم بعد ذلك على حكم إن وأخواتها إذا تفانت بها ما أقال ووصل ما بدون حروف مضل إعمالها وقد يبقى العمل ثم تكلم على حكم المعطوف على اسم ان واخواتها فقال وجائز رفعك معطفا على منصوب ان بعد ان تستكملا والحقت بان لكن وان من دون ليت ولعل عدل وكان وقوله وأن وكأن لآخر هذين الشرطين لآخر هذين الشرطين فيهما نون مشددة وقف عليهما بالسكون وإذا وقفت على مشدد في الشعر فإنك تقف عليه بالسكون فتقف على النون المشددة إذا وقعت في آخر الشطر كما تقف على النون الساكنه وتقف على اللام المشددة إذا وقعت في آخر البيت كما تقف على اللام الساكنه وهكذا فتقول وألحقت بان لا في من دون ليت ولعل وكأن ثم بدأ بالكلام انا تخفيث إنا وأنا ولكن مبتدئ بالكلام على تخفيث إنا فقال وخففت ان فقل العمل وتلزم الله اذا ما تهمل وربما استغني عنها ان بدا ما ناطق اراده معتمدا والفعل ان لم يكن ناطقا فلا فيه غالبا بان ذي ثم تكلم على تخفيف الله فقال وان تخطف ان فاسمهستكن والخطر ادعى جمله من بعد ان وان يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تخطيطه ممتنعا فالاحسن الفضل بقدر او نثل او تنفيس او لو وقليل ذكر لو ثم تكلم على تخفيف كانه فقال وخففت كانه ايضا تموي نصوبها وثابتا اي تربوي واهمل ابن مالك الكلام على تخفيف لكن مع انها تخفف ويقال لكن ويتغير فهمها ولكنه لم يذكر ذلك ثم بعد ذلك ينتقل الى الباب الثالث عشر ويعقده لنا في تسعه ابيات وفي هذه الابيات التسعه يذكر لنا خمس مسائل الاولى عمل النافيه للجنس والثانيه حالات اسمها والثالثه حكم تابع اسمها والرابعه دخول همزه الاستفهام عليها والخامسه حذف خبرها فيبدا ببيان عمل لا النافيه للجنس في فيقول عمل ان نجعل الليل في نصره مفردة جاءت مكررة ثم يبين احوال اسم لن نافية للجنس في فيقول فانصب لها مضافة أو مضارعة وبعد ذات الخضارة الرافعه وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة واستمج علا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنسبا قوله هو الثاني اجعلها ما الألف التي في قوله اجعلها قادل من دوني التوكير وقوله هو رفعت اولا لا تنصبا فلا ناهية وتنصب فعل مضاربا منصوب ام مجزوم مجزوم ولكنه ما قال لا تنصبي وانما قال لا تنصبا لان الالف هذه بدل من نون التوكيد الخفيفه يريد ان يقول لا تنصبا وعندما وقف قلب النون الخفيفه الفا ثم بعد ذلك ذكر حكم تابع اسمها يعني لو وصفت اسم لا النافر الجنس او عطفت على اسم لا النافر الجنس هذا المتبوع ما حكمه فقال ومفرد ان نعتني لمبني لي فافتح او انقبنت او ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير مفردي لا تذل منصبه او الرفع اقصدي والعفو ان لم تتكرم احكما له بمال معتد فاطلنتما ثم تكلم على دخول حمزه الاستفهام على لا النافيه للجنس فقال واعطي ماء مهندس استفهامي ما تستحق دون الاستفهام ثم بين حكم حذف خبرنا النافيه للجنس فقال وشاع في ذا إسقاط الخبر اذا المراد مع صقوقه ظهر وقوله اذا المراد في اختلافين النسخ فبعضها إذا المراد وبعضها إذ المراد اي بعضها إذا في العنف وبعضها إذ ثم تلتقي ساكنه الساكم بعدها فتكسر فنقول إذ المراد ومعناهما متقارب وان شئتم نقف هنا وقفنا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين قالوا إن التمثيل مقيد الحكم لكن تقييد حكمي بالتمثيل من اضعف التقييدات وخاصة في الأمور العلمية مثل الأمور الأدبية وكل الأمور ال... ربما أنني تقبل هذه الأمور لكن الموضوع العلمي وضعت في ضبط العلم أنتقل هذه الأمور من باب التخريجات لكن لا يكفي أعني لا تكفي جوابا كان ينبغي أن يضبط الحكم ويقول للمخاطب والغائب عاد يدبر نفسه ينظمه بالطريقة التي يريد لكن لا بد أن يقيد الحكم للغائب المخاطب نعم فصل ذلك نعم دعم. ولا يلي ذي اللام ولا يلي ما سؤالك ولا يلي ذي ما قد نفع ذي ولا كلها إشارات تعود إلى لام الابتداء ولا يلي ذي دي ذي هذه اسم إشارة بمعنى ولا يلي هذه اللام. ما قدمت هي بما في خلاف بين النسخ ما ذكرته فبعض فبعد النسخ تصحب وبعض النسخ يصحب وبعض النسخ ذي ويديها والبيت الثالث تصحب يعني بعض النسخ جاء بالتفكير وبعض النسخ بالتانيث بعض التنوين تصحب ب تليها وبعض المصحف بالتركيه يعني يصحب ذا فادكره في المسخه لكن الذي ينطبق على بقيه الابيات هي ان تؤنث لان قوله يليها لم يرد في جميع المصحف الا هذا سؤالك اسالك هل هذه جريشه آخر نعم نعم المسخه التي تنطبق مع بقيه الابيات هي هذه نعم هذا سؤال علمي هذا سؤال علمي ليس متعلق بالألفية نعم والجواب نعم الضمير المتصل عند المحققين من النحويين الضمير المستثر عند المحققين من النحويين من الضمائر المتصلة نعم لا تقدير له ومعنى معنى مستثر مستثر يعني ليس له له, ليس له له ما وضعت العرب له له عندما تقول محمد جاء أين فاعل جاء أمور المستثر يعود إلى محمد نفسه ليس له له ما وضعت العرب له له وقول المعرضين تقديره هو هذا من باب التقريب والتفهيم فقط وإلا فإن قولهم لا حقق هذا لحن يعني ليس هذا ورفض غير مستثمر غير مستثمر له لا ما يمكن أن ما يمكن أن تضبط له أن تضبط به من رأي تفهم وهذا إلى من خصاص اللغة العربية الناس تفهم فهما ولم تضع العرب لها لحن. جاءنا قرآن الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الأجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحن في المغرب ليلة السبت الثالث والعشرين من رجب من سنة ألفين وثلاثين وأربعمائة وألف هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. في جامع شهرات مدينة الرياض في مدينة البكيرية نعقد بحمد الله والتوفيقه الدرس الثاني من دروس فتح ألفية اليماني وقلنا في الدرس الماضي يا انتهينا من فتح ثلاثة عشر ثابت ونكمل فتح ما تيسر من أبواب هذه الألفية المباركة على صاحبها. الرحمة والبركة الباب الرابع عشر باب ظن وأخواتها فهو الباب الرابع عشر فقد عقده في أربعة عشر بيكة تكر فيها ست مسائل الأولى عمل ظن وأخواتها والثانيه الفاظ ظن وأخواتها الثالثة إلغاؤها وتعليقها الرابعه خروج هذه الافعال من هذا الباب الخامسه حذف مفعوليها أو احدهما السادسه إجراء القول مجراء الظن فبدا رحمه الله تعالى ببيان عمل ظن واخواتها فقال انصت بفعل القلب جزءا يبتدا ثم شرع بعد ذلك بعز هذه الالفاظ الداخلة في باب ظنه واخواتها فقال اعني راى قال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مععت حجازرا وجعل لك وهب تعلم والتي كصيرا ايضا بها انصب مبتدا وخبرا وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها مبتدا وقوله الذي أيها الذي اللذ لغة من اللغات في قوله الذي. ثم بعد ذلك بينا ما يدخله التعليق والإلغاء من هذه الأفعال فقال وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها والامر قد ألزما كذا تعلم ولغير معظم سواه اجعل كل ما له زكي ثم بدا بالسلام على الغاء ظنه واخواتها فقال وجوز الالغاء لا في الابتداء والمظن يرى الشان اولما ابتداء لموهب الغاء ما تقدم ثم بعد ذلك تكلم على تعليق ظنه واخواتها فقال والتزم التعليق قبل نفي ما وان ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له الحسم ثم بعد ذلك تكلم على خروج هذه الافعال عن هذا الباب يعني لا تكون من باب ظن واخواتها ولا تعمل هذا العمل. فقال لعلم عرفان وظني تهما تعبية لواحد ملتزم ولرأ الرؤيا مال علما طالب مفعولين من قبل ثما ثم تكلم على حكم حذف مفعولي ظنه او حذف احد المفعولين فقال ولا تجد هنا بلا دليل سقوط مفعولين او مفعول ثم تكلم على اجراء الخوف مجراء الظن اي نصبه بمفعوليه كما ينصب افضل مفعوليه فقال وكتب يجعل تقول انولي مستفحما به ولم ينفصل بغير ظرف او كظرف او عمل وإن ببعض بي فصلت يحتمل واجري القول كظن مطلقا عند سليم النحو قل ذا مشتقا وقوله وكتظن اجعل فقول فقوله اجعل مما نقف على الالفيات لان ظاهره الوجوب اجعل تقول كتظن بهذه الشروط مع ان الحكم هنا على الجواب حتى لو تروح الشروط فاعمال القول او اجراء القول مثل الظل هو من باب الجواز وليس من باب الوجوب ثم بعد ذلك انتقل الى الباب الخامس عشر وهو باب اعلم وارى وهو باب صغير أقده في خمسة ابيات تكلم على عملي أعلم وأرى وعلى احكامي أعلم وأرى ثم على أخوات أعلم وأرى فقال رحمه الله تعالى في بيان عملي أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم عزوا إذا صار أرى واعلم ثم بين أحكام مفاعيل هذا الباب المفعول الأول والثاني والثالث ما أحكامها في هذا الباب فقال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا توقيقا وان تعد يا لواحد بلا حمد فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثنيكسا فهو به في كل حكم زؤبسا البيت <تصفيق> الاخير وهو قوله والثاني منهما كثان اثنيكسا فهو به في كل حكم بؤتساء ايضا مما اخذ على الالهيه ونوقد به ابن مالك فشطر الاول وهو قوله والثاني منهما كفان اثني كثاء خط التشبيس بالمفعول الثالث مع أنه يشمل الأول والثاني منهما كثلاث نفعيش في الباب، في الباب يصف ثلاث نفعيش. والثاني نقول وإن تعد يعني واحد بلا همز فالثنائي به والثاني منهما من الثاني والثالث، الثاني كثالث ما يكثف. لأن باب كثى إذا نصبح فليس لكن ليس أصبح الخبر يقول الثاني هنا كالثاني في باب كثى مع أن الحكم يشمل الأول ويشمل الثاني كلاهما كمفعولي كثى وأخذ على خطر الثاني عكس ذلك أنه عذب فقال فهو به في كل حكم تؤكسها يعني يأتي به أحكامهم ومكشابها مع أن التعليق غير جائز في باب كثاء وهو جائز في باب أعلم وأرى لأنه ناشئ من باب غن وأخواتها إن الثشابر الأول خصصه وهو عاب وخصه بالثاني مع انه الأول والثاني والشر الثاني عممه مع انه ليس عاما ثم ذكر بعد ذلك بقيه اخواتي اعلم وارى فقال وكارى السابق من ذا اخبرا حدث انبا كذاك خبرا قوله انبا كذاك كذا في جميع النسخ وما اطلعت عليه من شروح الالفيه سوى نسخه مخطوطه وسوى شرح من شروح الالفيه وهو شرح ابن قولون. ففيهم البيت هكذا حدث انبى وكذاك حدث بل حدث انبى وكذاك اضبرا قلت وهو افلاس لكن التحقيق ينبغي أن, ان يكون على ما عليه اكثر النسخ المخطوطه ثم ننتقل الى الباب السادس عشر وهو باب الفاعل وهنا ينتهي كلام ابن مالك على احكام الجمله الاثنيه فالابتداء ثم النواسخ كان واخواتها وما ولا ولا و المشبهات ب و اطفال المقاربه و ان واخواتها و ظنه واخواتها كل ذلك من احكام الجنه الاسميه و نوافقها و باب الفاعل يبتدئ الكلام على الاحكام النحويه و الجنه الفعليه وباب الفاعل هو الباب السادس عشر وعقده في سبعة عشر بيتا فيه أربع مسائل المسألة الأولى تعريف الفاعل المسألة الثانية رافع الفاعل المسألة الثالثة اتصال التانيث بالفعل المسألة الرابعة تأخير المفعول به وتقديمه على الفاعل فبدأ بالكلام على تعريف الفاعل فقال رحمه الله تعالى الفاعل الذي كمركوا عيئه زيد منيرا وجهه نعم الفتى ثم بين رافع الفاعل الذي يرفعه ويعمل فيه فقال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا, فهو والا فضمير استثر وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل اضمرا كمثل زيت في جواب منقراء والبيت الأخير وهو قوله يرفع الفاعل فعله ينغز عليه كثيرا حتى قال الناظم في ذلك يا قال أن نحو من ألفية جمعت في النحو معظم ما في النحو قد قيل إن كنت تفهمها فهما تحوز به أسرارها حين تخفى والأقاول في أي بيت بها قد جاء فاعله فعلا ومن فاعل قد جاء محروها الفاعل فعلا والفاعل جاء مسؤولا في قوله ويرفع الفاعل فعله ففعل فاعل والفاعل مفعول به مقدم طيب فأجابه القائل؟ فذلك نفسي قد أحسنت تمثيلا وفقت كل الوراء نظما وتستيلا قد جاء ذاك بما في باب فاعلها من بعد اربعه في النغل تكميلا فهو البيت الخامس ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك على اتصال تاء التانيث بالفعل مع الفاعل المؤنث فقال وتاء تأليك فللماضي إذا وتاء تأليك إذا كان لأنثى فأبد عند الأذى وإنما تلجم فعل مضمري متصل أمفهم ذا سحري وقد يضيق الفصل ترك السائفي نحن أسل قاضي بنت الواقفي مع فصل بإلا فضلا كما ذكاء الا فتاة للعلاء العلاء والحزف قد يأتي بلا فصل ومع رمير بالمجاد في شعر وقع والتاء مع جمع سوى الثالب منه مذكر كالتاء مع اخذل منه والحذف في نعمه الفتاه استحسن لان قص الجنس فيه بين وقوله رحمه الله وساء تأليف الفعل الماضي مما نقد لانه خص الحكم بالفعل الماضي مع انه يحمل الماضي والمضارع فإذا كان الفاعل مؤنثا قلت مع الماضي ذهبت هند ومع المضارع تذهب هند الا ان التانيث مع الماضي نساء ساكنه في اخره ومع المضارع نساء مفتوحه في اوله وقوله كان الماضي اذا الماضي مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره منع من ظهورها السكون المجلوب استقامه الوزن فسكن الماضي لضرورة الشعر والا فهو مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه قوله او مفلم ذات حرية. الحر هو فرض الأذى. وقد نوقذ ذلك على ابن مالك لأنه كان ينبغي أن يعرف المؤمن الحقيقي بتعريف ألقه من ذلك. وقد فعل ذلك. وخاصه ان هذا الكتاب الف للمتخصصين وغير المتخصصين إذا كتابا علميا للمتخصصين فقط يحفظه اهل النقاط وفوق التفسير بل ان من شذر من المبتدئين ايضا يمكن ان يصل للاثمئه ليست من كتب النحو المتوسع التي لا يطلع عليها للمتخصصين فكان ينبغي ان ياتي بعباره اكثر من ذلك ثم بعد ذلك تكلم على تاخير المفعول وتقديمه على الفاعل فقال والأصل في الفاعل أن يتقل والأصل في المفعول أن ينفطل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفرول إن نفس الحذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بألا أو بإن من حقر أخر وقد يسبق إن قص الظهر وشاء نحن خاف ربه العمر وشد نحو زان نوره الشجر قوله او اضمر الفاعل او اضمر الفاعل غير منحصر وقوله وما بالا او بانما الكفر اخف فجعل المنحصر هو المتاخر مع ان المتاخر هو المنحصر فيك وهذا لما قلناه من قبل أنهم يطلق على المنحطر فيه منحطر ويطلق, ويطلق على المحسور فيه محسور فهذا اختلاح يستعمله في كتبه عموما وخاف ربه عمر يقولون إن مراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ننتقل الى الباب السابع عشر وهو باب النائب عن الفاعل فقد عقده في ثلاثة عشر بيتا وفيه ثلاث مسائل الاولى ما ينوب عن الفاعل والثانيه عزيه بناء الفعل للمجهول والثالثه ما ينوب عن الفاعل عند عدم المفعول به فبدأ بالكلام على ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه فقال رحمه الله ينوب وقع به عن فاعل فيما له فني خير نائب ثم بينا كيفية بناء الفعل للمجهول لأن الفعل في هذا الباب مع نائب الفاعل يكون مبديا للمجهول أخير فأول الفعل ذنب من يستطر بالآخر اكثر فيه دج كوصل واجعله من مضارع منفتحا كي ينفح فيه ينفحا والثانيه الثانيه المطاوعه كالاول اجعله بلا منازعه وثالثا الذي بهمز الوصل كالاول اجعلنه كاستحلي واغسل او اشم كثلاث من عينا وضم جاء كبوع فاحتمل وان بشكل خيف نفس اجتنب وما لباع قد يرى بنحو حب وما لفاباع عين يمتني في اختار وانقاد وشبهي وانجلي قوله كينسح المقول في كلمه المقول هو يسانح في, في النسخ الأولى الجر كينسح المقول ثانية في بالرفع كينتحي كي ان نقول وتوجيههما ضاحك وقوله والثانيه الثانيه المطاوعه كالاول اجعله بلا منازعه هذا مما اخذ ونقد عليه لانه قيد التاء كما رايتم بتاء المطاوعه ولم يقيد الحكم بالفعل الماضي وصواب أن هذا الحكم من الحرف الثاني في الفعل الماضي المفتتح بتاء ذائجة معفادة اذا تخصص وكان لا ينبغي أن يخصص خصصتها بكونها المطاوعه مع أن الحكم لكل كائن زائدة زيادة المعتادة للمطاوع ولغيرها ثم انه عمّة ولم يقيد الحكوم بالفعل الماضي مع أن الحكم خاص بالفعل الماضي وقد أصلح بعضهم هذا البيت تاسعا عنهم النقد المذكور فقال وثانية ثانية هالزيادة هضم بما غن إنك محتادة ثم بعد ذلك ننبه على قوله واكتر أو أشمل أصل البيت واكتر أو أشمل فأشمل فعل أمر من اشم من الفعل الرباعي اشم وفعل امره سيكون بهمزة بهمزه قطع كقولك اقبل زيد فالامر منه اقبل واكرم زيد فالامر منه اكرم واشم فالامر منه اشم ثم ان ابن مالك خفف الهمزه هنا بحذفها ونقل حركتها الى الساكن قبلها او اشمل همزه مفتوحه وقبلها واو ساكنه او اشمل كيف خففها حذفها ونقل حركتها الفتح الى الساكن مقابلها الواو اذا او خرف او وحذف الهمزه فتقول هو من وهذا ثم التخفيف من وهناك تخفيف اخر للهمزه هو تخفيف بالحذف ا ترى تخفيف بالقلب وقلنا قبل قليل في أشياء الأشياء قلبناها إلى ألف طيب ثم بعد ذلك تكلم رحمه الله على ما ينوب عن الفاعل عند عدم المفعول به فقال وقابل من مرخ نوم مصدر أو حرف جر من نيابة الحر ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرجع وباتفاق قد ينوب سالم باب كساف من كباسه أمين في باب ظن وارى المنع السهر ولا ارى من اذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النص وله محققا قوله ولا ينوب بعض هذه إن هذا شطر شطر الأول من البيت الحادي والخمسين بعد المئتين الشطر الاول من البيت الحادي والخمسين بعد المائتين اذا كم يكون في الالفيه بانتهاء هذا الشطر نكون قد انتهينا من ربع الالفيه لان الالفيه بيتان وألف فربعها مائة وخمسون ونص ناخير. وقوله في باب ظن وأرى المنع اشتهر. يريد أن يقول في هذين البابين باب ظن وفي باب أرى اشتهر المنع. ولا يريد أن يقول في باب غنى وأرى المنع المنع ليس معمولا ليس معمولا لأرى لي ثم ننتقل إلى الباب الثاني وهو الباب ثامن عشر وهو باب اشتغال العامل عن المعمول وقد عقده في اثني عشر بيتا وذكر فيها خمس مسائل الاولى تعريف الاشتغال والثانيه ذكر فيها الترجيح بين النصب على الاشتغال والرفع على الابتداء المساله الثالثه نصب الاسم على الاشتغال اذا كان ضميره مجرورا او مضافا الرابعه النقب على الاشتغال بفعل يفسره وقت الخامسه النصب على الاشتغال السببي فبدا بالكلام على تعريف الاشتغال فقال رحمه الله تعالى ان مضمر لسابق سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل فالسابق وصبه بفعل أضمرا حسما موافق لما قد أظهرا ثم بدأ بالكلام على الترجيح بين النصب على الاشتغال والرفع على الابتداء أيهما أرجح فبدأ بالكلام على وجوب النصب على الاشتغال المواضع التي يجب فيها النصب على الاشتغال فقال والنصب حتم ان تلتابق ما اختصت بالفعل كائن وحيثما واما وجوب الرفع على الابتداء المواضع التي يجب فيها الرفع على الابتداء فقال فيها وان تلتابق ما بالابتداء اختصت كذا اذا الفعل سلاما مالا يرث ما قد له معمول ما بعد وجد وقوله في البيت الاخير كذا اذا الفعل سلاما مالا يرث لن من كذا في الجميع نفخ التحقيق وجاء في نسخه واحدة لم ما لم يددها وهو بلا لم أن هذه المسخة القليلة في أكثر الشروح المطبوعه ولكن الشروح المطبوعه لا بها في بيان ألفاظ الألفية لأن أغلبها لم يحقق تحقيقا علميا بل كثير منها غيرت فيها ألفام ألفية بما يوافق المطوع من الألفية ما ان المطوع من الألفية لم يحقق حقيقا علميا فلهذا في كثير من هذه الشروط اختلافا بين الشارح وبين مثل الألفية فالشارح يشرح على روايته وتجد ان المثل المثبت للانفيه الروايه المعروفه المشكوره في الانفيه المطبوعه وهذا مما يدل على ان الانفيه يجب ان تحقق حقيقا علميا يليق بمقامها وقوله في الشر الاخير ما قبله نعم لن لن هذا الذي في النسخ القديمه إلا نسخه واحده فيها لم وقوله في الشطر الاخير ما قبله محمول ما بعده وجد كذا في اكثر النسخ ومنها نسخه ابن هشام التي نقلها من نسخه ابن النحاس وهو من تلاميذ ابن مالك المتأخرين وجاء في بعض النسخ ما قبل معمولا لما بعد وجد ومع ذلك فإن هذا البيت على كل حال كل كذا إذا الفعل فلا ما لن يرد ما قبله معمولا ما بعد وجد من أبيعات الألفية المعقدة والأبيعات المعقدة في قليله قليلة فلهذا ينقل عندما نجد بيتا معقدا في الألفية وتقديره كذا يتزم رفع اسم المفتول عنه إذا سنى الفعل المفتول شيئا لن يرد الاسم الذي قبله معمولا من فعل الذي وجد بعده حتى قال أبو حيان عن هذا البيت هذا سلام في غايه التعقيد والركاكه لكن يبقى أنهم نبيا ثلاثية ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك على جواز النصب على الاشتغال والرفع على الابتداء والنصب هو المختار وواضع التي يجوز فيها النصب على الاشتغال والرفع على الابتداء ولكن المختار هو النصب على الاشتغال فقال واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا قصد عنى معمول فعل مستقر اولا ثم تخلم على جواز النصب على الاحتضال والرفع على الفداء على السواء كلاهما جائزان على السواء فقال وان تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فاعطوسا مخيرا ثم تكلم على نصب الاسم على الاستغراق اذا كان ضميره مجرورا او مضاقا كقولك زيدا سلمت عليه وفي قولك زيدا اكرمت اخاه فقال وفصل مسموح بحرف جرحي او باضافه كوصل يجري ثم تكلم على النفي على الاشتغال بفعل يفسره وصف وليس يفسره فعل كقولك ديدا انا مكرمه فقال وسوف في الباب واصطدا عمل بالفعل ان لم يقمانع الحصن واخيرا تسلم على النصب على الاشتغال السببي كقولك زيدا اكرمت رجلا يحبه فقال وعلقه حاطبه بتابع كعلقه بنفس الاسم واقعي يكون بذلك قد تهينا من ثمانية عشر بابا نتوقف قليلا كانت هناك في اسئله فيما سبق ثم نخبر او كل شيء واضح <تسجيل> <تصفيق> نعم لكن نفضل نفضل صوتك والثاني منهما سثان اسمه كثان فخفت الحكم بالثاني مع ان الحكم يثمر الاول والثاني ماذا تقول المفعول جثت المفعول والثاني معرفة انه مصوب والثالث معرفة انه مصوب كل المفاعيل مصوبة ما في مفعول مرفوع او مجرور نحن نتكلم عن الحكم وكلام هنا ليس على انه منصوب او غير منصوب كلها منصوبه لا شك في ذلك بينما يتكلم عن الحكم حكم المفعول من حيث الحذف وعدم الحذ التقديم والتأخير جواز التعليق جواز الالغاء هل هذا الشيء تجوزيه ولا ما تجوز هل هو كمفعول غنى أو كمفعول كساء وقال لا المفعول الثاني كمفعول كساء وليس كمفعول ظنى الذي قال فيه من قبل ولا تجوز فما يجوز لك في المفعول مفعول يظن ذلك لكن هنا ظنى لانه يجوز لأنه كمفعول كساء ثاني لكن والامر كذلك كمفعول كسف الحكمه فليس السلام على انه منصوب لا كلام على احكامه الاخرى واما كونه منصوبة فكل المفاعل منصوبه الاول والثاني والثالث مفعول الظنه ومفعول الكسف ومفعول الاعلى كلها منصوبه نعم القلب نعم الموصول نعود المنصوب نعم ادفع صوتك من اراد ان يسأل ادفع صوتك يا اخوان الثامن والتشعون ما ذلك نعم لا اخطأت وكونها بمعرب الاسعال قل وقلت بمضمري فهذا خطأ نحن في لسالة نعم سبقى نعم نعم نعم هذه اللغة أقل ما يقال فيها منها قليلة والاكل الذي يرحى يعني لو أن ابن مالك لم تنفقه الضرورة الشعرية إلى ذلك أكان يفعل ذلك اذا ما الذي دعاه ذلك الذي دعاه النظر لهذه اللغة القليلة أو الذي دعاه الضرورة كذا النظر عن الدافع الحقيقي ما نفعل اللغة ما لغة ثم تقن قليلة جدا نعم فضل أبسلتك أبسلتك أبسلتك أبسلتك نعم تنسى للماضي نعم النقد وجه النقد وجه النقد لا يناسب ان تكلم المتعلمين بمثل هذه اللحظه اسمع صوتك لأ ما اسمعك يا اخي انا تبارك لا اسمع جيدا نعم جيد ما يلجو او يضيق لان تقوله احداث حقيقيه ها الصفر الاول الدراسه دي بس ما زينها ان هذا فقط امور يعني ليس نقديه علميا النقد العلمي اللي بيبي هذا نقد يعني اخ اخر كما قال هو لتوضيح المسائل عندما مثل في كان قال ومنها قالوا منها قول تعالى قول فجارة أو حديثه قال الأفضل أن يمثل بقول كونوا ربانيين أن يخاطب المسألمين كونوا في صحيح؟ ما المسألة صحيح عند التربية تنتظر إلى مثل هذه الأمور يكون تؤلف كتابي يعني, كتاب يعني سبيئين غير المتخلق أما المتخصصون المتخصصون في مرة أحد الإخوة حبل المشاكل في الظلاء سألني عن صغة معي هل تأتي صغة مبالغة أم لا؟ فقل نعم تأتي سغف مبالغة ألا في نسل القياسية 5 فقال مثل ماذا؟ قلت في قول مصديق وسكين آآ يضحك قلت كيف جمعت بين صديق وسكين نحن ننظر لله، لا ننظر إلى المعنى فكان يندق عريض الفائد المعنى أجمع بين مصديق وسكين أقوس كبير وشديد أو صديق رأيت بكلمة أقوى يعني قريبة من صديق يعني صديق عليم نعم فقط <تصفيق> نعم <تصفيق> قلنا هذا عند المحققين من النحويين بعضهم يجعله قسما ثالثا منفصل ومتصل مستقر لكن, لكن التحقيق أن الضمير المستفر من المتصل يعني الضمير إما متصل وإما منفصل والمتصل قسمان بارز ومستثل محمد جاء والمستتر مستتر لا يخرج من الذكر فمثلا في جواز هو هذا تحديد للهضمي للفاعل المستتر لا ما معنى مستتر وجوبا وجواز مستتر جوازا لا يعني انه يجوز ان تصبح المستتر ليس له لا العرب لم تضع له لفظا كيف تلفظه أه... اما قول المسلم الوجوب المسلم الجوازر هذه مثله ثانيه لا يعنى بها ما يفهمه بعضهم مسلم الجوازر يعني يمكن تظهره ووجوبك وجو... لا يمكن تظهره لا والذي بالمرء مستتر وجوبا يعني ان هذا الفعل لا يكون فاعله الا ضميرا مستترا مثل أمر, امر المذكر مهما خوالس لا تستطيع ان تجعل فاعله الا ضميرا مستترا قم واجلس وفعل هو ضمير مستتر لا يمكن تجعل فاعله اسما ظاهرا او ضميرا بارزا مثل اجعد مثل نذهب هذه أفعال لا يكون فاعلها إلا ضميرا مستثرا أما مستثر جوازا فمعناه أن الفعل يجوز أن يكون فاعله ضميرا مستثرا كقولك محمد جاء ومحمد يذهب ويجوز أن يكون فاعله اسم ظاهرا مثل ذهب محمد محمد يذهب فقولهم جوازا ومجوبا ليس عائد الى الضمير وانما عائدا فعل الفعل إما ان يكون فاعله مستثرا يعني يجب ان يكون فاعله مستثرا لا يكون شيئا آخر او ان الفعل يجوز أن يكون فاعله ضمير مستثرا و أن ان يكون فاعله شيئا اخر اسما ظاهرا او فعلا او ضمير بالغا إما المستثمر لا يمكن أن تظهره أبدا حتى في قولة أسكن انت وزوجك الجنة الفاعل ليس أنت الظاهر بل مستفر والدليل على ذلك أن تريد تقول أسكن خلق أين الفاعل؟ فاعل لا يجيس حفظ لأنه عندك الفاعل موجود لكن مستفر في قولك شرحتها قبل قليل بشراءة توكيد عليه يمكن ان تؤكد الظلم يمكن أن تؤكد الضمير المستثرة من جبل او مستثرة دوازن ما في مشكلة قد تؤكد اسف انثى او محمد جاء هو فهو توكيد للضمير المستثرة ما في مشكلة أطلقى. أطلقى تعليق هذا خاص في باب ظنه واخواتها التعليق حتى الشهاده اشتاق مساله نحويه ان الفتح لا نشرح التعليق هو موجود الحادث بين العامل والمعموله والحوج هذه مكتوبه فلسفاه والنفي تقول علمت هل هل علمتم هل سافر علمتم هل محمد قائم فهل محمد قائم فهل يخضم الطعن هل هل محمد قائم ولا تصدقوا بعلمكم لوجود الحاج هل لكن كفى علمكم تقول كسا محمد هل الفقير فضل أتأتي نعم بقي سؤالي أثناء سؤال سؤال للأسئلة الأمنية يحتاج إلى درس آخر. هذا الدرس فتحل لأسئلة بالمالك فإن أردت الدرس الآخر شيء آخر ما عندي مانع لكن في غير هذا الدرس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 في ما قد أصدع على نبياتنا البعيد محله، نعم؟ ويقول في الصباح، يعني قبل الدوام ساعة، ثم في المغرب أو في العصر درس آخ، درس ثاني يعني مفصلان. إن المصطلح أي تكني المصطلح؟ أن من العصر إلى العشاء هذا ما لهم كان من العصر العشاء أين سيكون الدرس بعد العشاء وبعد الفجر هل أخذ الحال أنا موضوع من المخيرية وليس لي عمل إلا هذا الدرس أن يتفقصهم على الموعد أنا ما ما يعني لكن يبقى أن الأصل موعد هو موعد الذي أعلمه الرقوتك صوتك. هل أن تقول مثلا يعني أكرمت محمدا أين مفعول الإكرام محمدا ما في مشكلة طيب قدم المفعول به محمدا اكرمته اين المفعول به محمدا مقدم ما مشكلة حتى الان ما جاء في مشكله طبعا عندما تقول محمد اكرمته اين مفعول اكرم اله ومحمد مبتدا ايضا ما في مشكله الى الان ما هي مشكله المشكله عندما تقول محمدا اكرمته كنت أفادت المشكلة استقاد يحل حل لمشكلة فمحمدا أكرمته أين مفهول الاكرام أنهاء أم محمد هل تعود إلى محمد لكن هذا المفهول هو محمد الظاهر أم الضمد ولا يمكن يقول للشاعة الواحد مفعولين. فقالوا سحرة نقول أكرمته فعل فاعل ومفعول به فالمفعول هو الهاء فمحمدا مقدر له فعل فقبل أكرمت محمدا أكرمته فهذا الفعل الأول بدلاث الفعل الضاعف سنسمونا محمدا منصوب على اشتغال يعني منصوب بفعل محذوف من جنس الفعل المذكور وهذا السلوء من أتالي بالمبالغة كما قلت أكرمته أكرمته, أكرمته. أكرمت محمداً أكرمته أحفظ محمداً أكرمته لأنه يقول أكرمته وأكرمته هذا هو هو قد في القرآن الكريم السماء رفعها أي رفع السماء رفعها هذا الشرح نعم طيب رقصوا علي أخوان ودرتنا الأذان لهذا لم نتمكن من الامتداد ان نكون توقفنا عند تعديل فعل ولزومه عند الباب التاسع عشر يقولنا ما, ما يمدي ان نقرا هل هناك اسئله او نذهب الضرس تفضل نعم ابن مالك اتى بتقسيم جديد للنحل لا ما نقول تقسيم تركي نعم، الذي تدعه مالك يعني أعجب به النحويون كثيرا وهو المعتمد إلى اليوم. الماليك يعني, يعني في اغلب حياته كان, مدرسة. عيس من كان مدرسة مدرس، ليس عالماً فقط، كان مدرس مدرس. قلنا في حالات درس في المدرسه السلطانية وفي دمشق في العادلية. كان مدرسة العادلية كانوا يدرس الطلاب الصغار والمتوسطين والكبار في هذه النقطة علمية. إذا الدرس يفقى على الأصل بين العصر والعشاء إلا إذا اتفقتم على تغييره في وقت آخر أنا رقم المغرب والعشاء مثلا <تصفيق> والله لا إذا اتفقتم على ذلك أنا ما عندي ما نعم خللت رجاء نغير وقت أثوان أو يبقى الوقت على ما هو عليه ها؟ يبقى صبعا كل شيء يصبح في النفس المغرب والعشاء المغرب والعشاء هذا أكبر أكبر مغربا النساء مثيل النساء عشره لن نتبه كيف عاجزنا لأدجال النساء ندعونا على موعدنا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعاً الأسئلة أيضاً أسئلة النساء ما جاءت.